ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبقت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمن دعه عز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله